وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ وَإِنَّ مِن أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزلَ إِلَيْهِمْ خاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا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 ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للزجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون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 تَّكُ اللهه وَقولُوا قَوولًا سَدذَا إِ الذيينَ يَأكُلونَ أَمولَ لتَام ظُلمًَا إِماَا يأكُلونَ في بُطُونهِم النار وَس يَصلَونَ سعير يصكُم اللهَّ في أَولادِكُم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 مِن بعد وَصةِ يُص بِهَا أَدَين أَبَاءكُمْ وَأَبناءُكُم لا تَدرونَ أَّهُم أَقرَبُ لَكم نَفَ فَرضَةَم مِنَ اللهَّه إِ اللهَّه كََ عَليمًَا حَكِيمَا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 مِن بَعْدِ وَصِيَّتِ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ تِلْكَ حدود اللَّهِ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 أبجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست الت...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 اِن كُن لَهْتَمُوهُ فَعَسَى اَنْ تَكْرَهُوا شَيْئا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَاِن أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ نِفَاقًا فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئا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 حُضِمَةْ عَلَيْكُم أَُّهَا تُكُم وَبَناتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُم وَعََّ تُكُمْ وَخَااتُكُم وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ وَأَُّهَا وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاع وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن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 إ تَجتَنِبوا كَبَائرَمةٌ هَوَْ عَنْهُن كَفِّر عَكُم سَي آاتِكُمْ وَنُ لِخِلكُم مدَخَلَ كَريِيمَ وَلَا تَتَمَن النََّوْمَا فَضَّل اللهَّهُ بِهِ بَعضَكُمْ عَ بَعْض للِزِجَالِ نَصيبُ مِم مَكْتَسبُ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 وَإِنْ تَكُ حَسَنَتَ يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا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 لا تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابر سبيل حتى تغتسلوا وَإِن كُنتُم مَرْضَآء أَوْ على سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً ل مَسْتُم النِسَ أَفَلَم تَجد مَا فَتَيَم ممُ صَعيدَ طَيّبًا فَمْسَح بوجهِكُم وَأَدكُم إِ اللهَّه كَانَ عَفُوًا الغَفُورَ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 مِنَ ال الذيذ نَهَادُ يحَرِّفُونَ الكَلِمَ أَمَّ وَضِعِهِ وَيقولُونَ سمععنَا وَصَينَا وَسمع غَييرَ مُسمْمَعُِ وَرعِنَ لَم بِأَلسِنَتِهِم وَفَعن فيِي ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظر ما كان خيرا لهم واقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليل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 مِن قَبْلِ أَن نُطْمِسَ وُجُوهَهَا فَنَرُدَّهَا عَلَى آذْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ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 وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِيْنًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ